Mmmmm! -hmm. حب النبي رحمه دواء والقلب من نوره ارتواء ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحانه ربي كمله وبنوره ربي جمله يا روح اليه حب النبي رحمه داوى والقلب من نور ارتاوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي, روحي صلوا عليه أفضل صلاح صلوا يزيد الشوق صلاح لحبيبي بيرده سلام والمولى يزيد الصلاه صلوا عليه افضل صلاه صلوا يزيد الشوق صلاه بحبيبي انت سلام والمولى يزيد الصلاه ده الحب في القلب اشتياء ده الحب بلسم كل داء وانا يا نبي مليان حنان مايحسوش غير الليداء الحب في القلب اشتياء ده الحب آه بلسم كل داء وانا يا نبي ينحنان ما يحسوش غير اللي ده صلوا عليه أفضل الصلاة صلوا ويزيد الشوصلة ده حبيبي بيرد السلام والمولى بيزيد الصلاة دا صلا صلو يزيد الشوق صلاة دا حبيبي بيرد السلام والمولى بيزيد الصلاة حب النبي رحمة ودواء والقلب من Ely the...